شكو سماه و ضيا و من خمو تتحدثون هذه الدنيا ظلام في ظلام مستامر يا أمي مديلي يديك عسى يزايلني الضجر عسى يزايلني الضجر يا اخو فتعثرا وسط النهار او لا في وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البساط والحفر منها البساط والحفا ركازتي يا هل في جمال مناور يا جن الصغار لا تعون ولا ضرر وأنا ضرير قاعد في عطر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي كدر bah